موسيقى <سؤال> <سؤال> <سؤال> بهالدني السمر الله خلقه بهالدنيا الصبر الله خلقهن وحط الهدم كله في خلقهن يا عالم يا عالم <تصفيق> بهالدنيا الصبر الله خلقهن وحط الهدم كله وبيرق الهجان لحد يزيد بعذابي خلجن سمرو مروي عن هلكتايا يا عيني يا عيني يا بيا ودن اليا غزا أمر يا تمريل مدق نق على دقه او دق أمر يا غلب امك يا وردي وما حدا شمك نقل يا غلب امك يا وردي و... هل يريم الفل يا بل عيون